بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا امين الله في ارضيه وحجته على عباده السلام عليك يا علي ابن موسى الرضا اشهد انك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيي صلى الله عليه و حتى دعاك الله الى جباره فغبرك اليه باختياره والزم اعداءك الحجه مع مالك من الحجج البالغه على جميع خلقه اللهم فاجعل نفسي مطمئنه بغدره راضيه بغضائك مولعه بذكرك ودعائك محبه لسفوك أوليائك لعائك محبوبه في ارضك وسمائك صابرتان علاج نزول بلایی شکرتال فوازلی نعمت و کرتال سوابق مشتاقتا الى فرحه لقائك متزوّدا التقوال يوم جزائك مستنتا بالسنن اوليا الله مفارغتا لأخلاق اعدائك مشغولتا عن الدنيا بحمدك حمد کن اللهم ادن قلوب المخبتين المخبتین ها إليك والها وثبل الراغبين إليك شارعا وأعلام القاصدين إليك واضحا وأفئدة العارفين منك فاضحا وأصوات الداعين إليك صعدا وأبواب الإجابة لهم مفتحا ودعوة من عجاك مستجابا وتوبه من اناب اليك مقبولا وعبره من بكى من خوفك مرحوما والإغاثة لمن استغاث بك موجودا ولاعونه لمن استعان بك ما بذل لها وموعداتك لريبدك منجزها وذلل من استغلك مغول لها واعمال العاملين لديك محفوظه وارضاغك إِلَى الْخَلَائِقِ من لدنك نازله وعوائد المزيد اليه وظنوب المستغفرين مغفورا وحوائج خلقك عندك مغضيا وجوائز السائلين عندك مؤفرا وعوائد المزيد متواترا وموائد المستاطع منا معدى ومناهل الضماء مترعة اللَّهُمَّ اللهم فاستجب دعائي واغبل ثنائي واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إنك ولي نعمائي ومنتهى مناي وغاية رجائه في منقلبي ومثواي أنت إلهي وسيدي ومولاي اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن عظانهم وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا وأذهض كلمة الباطل واجعلها السفلى، إنك على كل شيء قدير